الدرس الرابع عشر تدريبات على ا ل ش د ة والسكون م ي فتحه را ش د مر را ض م و ا سكون ر و م ر را ف ت ح با ش د رب با ك س ر ا ياس كون ب ربي ميم ضما دال شدا مد دال فتحاتاس كون دت مدت حا ضما قاف شدا حق قاف فتحاتاس كون قت حقت خفت تبت تخلت قدمت واو فتحا صاد شدا وصاد وص ص ضم باسكون صبح وصبح ح ا ك س صراحي وصبحي والشمس والشفع بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون سجيل س ج ي ن ميم ضمان و ن سكون م ن ف فتحا كاف شدا فك كاسرا يا سكون كي من فك ي نون فتحا ن م فك ي ن فافتحا همزه ك س ر ا نون شداء نون ف ت ح ا لام سكون نل ف إ ن الجيم ف ت ح ا نون ش د ا جن نون فتحان تا فتحات ف إ ن ا ل ج ن ة لحب الخير إ ذ ا السماء انشقت م ط ا ر ق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس